بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم صيرا أبامين أو مِنْهُمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِتِينٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَكْوُ